فَسُلُوْمٌ مِمَّا أَمْسَسْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهم.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 ومي يقرب الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الفاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو جهاتكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم نبضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من النساء فل فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْتَ يَنْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَنْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا تَمْسَحُ بِأَجْوُهِكُمْ وَأَيْبِكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِي يُرِيدُ ليطهركم وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا الله اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَافَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا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 لَإِلَّا قَامْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّأَتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي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 ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العباوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قلت لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه النصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الفاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض بيريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين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 وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرض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 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَسْتَذُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والرذاليون والأحبار بمس تحفظ من كتاب الله بمس تحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشوا ولا تشتروا بآيات فمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالآَئَتْ بِالآَئَتْ وَالآَئَتْ بِالآَئَتْ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ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 ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شذعاء ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما اتاكم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 ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلا أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون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 الندعو ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أَن تصيبنا دايره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 حبيقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يبتدى منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 ان الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله رسوله والذين فَإِنَّ فان حزب الله هم الغالبون يا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولا إبن من الذين أُوتوا الكتاب من الذين أُوتوا الكتاب من قبلهم والكفار أؤلئك واتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 وَتَرَكَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْحَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْحَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ يَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهَا غلت أيديهم والعين بما قالوا بل يداهما بنسوقان ينفق كيف يشان ولا يزيدن كثير منهم ما أزل إليك من الرب كطيعا وكفراء وَالْقِينَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاةُ وَتَوَلَّ الْبَغْضَ أَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُنَا رَأْلِ الْحَرْبِ أَطَفَأَهُ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمنوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميتا قبلي إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً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 كان يأكلان الطعام انظر كيف نبيل لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا وَلَا نفعا والله هو السميع العليم قل يا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 ولكن كثيرًا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى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 فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَـٰنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوَمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ فَأَسَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا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 عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقار أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تاساكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم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 يا أيها الذين آمنوا عليكم آفسكم لا يضربكم من ظل إذا هتديتم إلَّا اللَّهِ مَضِيعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 تحبسون ما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن يبتت لا نشتري به ثمنا إن يبتت لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إنما إدلا من الآتين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحَقَّا إِذْمَثَ أَخْرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا فَأَخْرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ فَيُقُسْ مَانِ بِاللَّهِ لَشَهَاجَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا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 وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفكت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين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 قال الله إني منزلها عليكم فمن يغفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَلَى مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا لِي وَأُمِّي إِلَهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْقٍ إِلَّا قُلْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ